من هذا أوراد راتب لمولان الشيخ السيد أحمد الرفاعي ارتسى سره الباري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتمى الصراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالب الله لا إله إلا هو الحيو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بابنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعك رسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وَمَا مَنَعَ آمَنَ نَعْظِمُ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تعاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا عَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُعَمِّلْنَا مَا لَا طَوْبَتَ لَنَا بِهِ وَعَفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْسُمْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لا إله إلا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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا ما توب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allahumma صلِي عليه وسلم نعود بكلمات الله إتامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ناره ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله وباليوم الآخرين سبنا إلى الله باطنا وظاهرا ربنا وعفوا عنا وامعنى كان منا يا الله يا الله يا الله يا دل الجلال والإكرام أمتنا على, دين أمتنا على, دين أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا قوم اكفنا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين أصلح الله نور المسلمين صنف الله شر الأمذين يا علي يا كمير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا